Bismillah rrahman rrahim As-salamu بسم الله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد ايها الاحبه الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من بيت الله الحرام ومن جوار زمزم والحطيم ومن امام الكعبه المشرفه عاش المسلمون لحظات روحانيه باداء صلاه الفجر واستمع الخاشعين الى امان الحرم المكي الشريم فضيله الشيخ سعود ابن ابراهيم الشريم وهو يتلو ايات القران غض طريه و هذا يشير الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات استمع كثير من المسلمين في ألحاء المعمورة إلى تلك التلاوات عبر موجات الأثير وبتوفيق من الله عز وجل وما تؤسست الأمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة بتسجيل تلك التلاوات المباركة خلال ثمتي عشرة سنة مضت من محراب الحرم المكي الشريف وقد تم تسجيلها من خلال إذاعة القرآن الكريم ويسرنا أن نقدم لكم هذه التلاوات الفجرية مفرقة على خمسة عشر شريطا كما أننا نعتذر مقدما عن انخفاض مستوى التسديل في بعض الأشرطة بسبب ضعف النقل الإذاعي نسأل الله عز وجل أن ينفع المسلمين بهذه التلاوات إنه سميع مجيد فتعالوا بنا سويا إلى ساحة الكعبة المشرفة لننص تخاشعين إلى هذه التلاوات الفجرية المبركة والآن مع الشريط السابع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 سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكِ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّنَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا غائبه انك سميع الدعاء فنادت الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحقرا والذي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 رَوَّ وَسَبِّحِ الْعَشِيَّ وَالْإِبْكَارَ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ قُومِي تُسَبِّحِي بِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ta ithim izi the...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 رب ان ما يكون لي غلام ورميم تصني بشر على كذلك الله يخنق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ويعلمهم كتابا والحكمه والتوراه والانجيل ورسولا الى بني اسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أحلق لكم من الضين كهيئة الطير فأنفح فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرع الأكمح والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بإذن الله وَمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَذَخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَنْ صَدَّقَ لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَأَنَا مُحِلٌّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَر قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ فَاعْمَلْ نَعْمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْقَاصِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ لَهُ مُؤْنِسَاتٌ بَافِقَةٌ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَزِيِّنَ الْبَدْنُ النَّبِي والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون الله اكبر الله اكبر وسيقى الذين كفروا a uh... وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الأرض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 لكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم السوا على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذن ذلكم الله ربكم له الملك فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا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 فَنَقَ اللهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا قَلَّ الطَّلْقُ فِى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْقِيَامَةِ وَيَرْضَوْنَ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَذَلِكَ نَخْتِمُ عَلَى قُلُوبِهِمْ لِيَكُونَ هُمْ لَا يَفْقَهُونَ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 اير الى قضى اليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاء على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يخلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولونها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 اتَذَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا قَدَّرْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا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 الذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيله وطاردوا وقتلوا لهكفرا عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار فَرَوْنَ مَكَثَ قَنُوبَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ مَثْوَى لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا قال يدين فيها نزل من عند الله وما عند الله خير للابرار وان من اهل الكتاب من يؤمن بالله وما انزل اليهم وما लीना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 وَاطِعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَنْ يَنَالَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جِنَانَ عَدْنٍ فِيمَا أَطَاعُوا وَإِذَا مَتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاتَّقُوا وَآمَنُوا لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَلِيُخْبِرَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَغْفِرَ لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَعَنَ اللَّهُ مَن يخاطرُ بالغيبِ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذابٌ أليمٌ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلن الصيد وأنتم حُرٌ ومن قتله منكم متعمداً فجزاؤه مثل ما قتل من أنعام يحكم به دوا عدن منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدن ذلك صياما ليذوق وبال أمره أفى الله عما سنف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام الله اكبر احنن لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمه واتقوا الله الذي اليه تحشرون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 اتقوا الله حياء للالباب ان لكم تفلحون يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدلكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل قران تبدلكم عفو الله عنها والله غفور حليم وَإِذْ سَأَلَها قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِها كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بُحَيْرَةٍ وَلَا زَائِبَةٍ وَلَا وَصِيَّةٍ ولا, وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله اكبر الله الحمد لله رب العالمين مِنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدٌّ عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمُ الْمَرَّةَ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ فَإِذَا طَهَّرْتَ طَاهِرُهُمْ وَتَزَكَّيْتَ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عِبَادَهُ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلدَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ وَقُلِ ٱعْمَلُوا فَسَيَرَى ٱللَّهُ سَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا بِغَرَرٍ وَكُفْرٍ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 الذين يحبون ان يتبهروا والله يحب المطهرين اذ من اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شباجر فانار ام من اسس بنيانه انهار بي في نار جهنم مع الله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبه في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم الله اكبر الله في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدنا عليهم حظا في التوراة والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم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 الله أكبر كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل وثمود وعاد وفرعون وإخوان دور وأصحاب الأيكة وقوم جبع كل كذب الرسل فحق وعيد فَعَيْنَا بِالخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تَمْوَسِيسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ رقيب عسيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائد وشهيد لقد كنت في غفلة محق فَكَشَفْنَا عَنْ كَرْبِهِ فَأَثَرَّ مُقْرَكًا يَوْمَ حَدِيدٍ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ أَرْقِيَ فِي جَهَنَّمَ مَكَانٌ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَن نَّاعِمٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيرٍ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا قيام تنعاب الشري المتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل اواب حفير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ طَغْشًا ۖ فَتَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ حَتَّىٰ إِذَا انْهَارُوا بِهِ قَالُوا لَئِنْ لَمْ نَخْرُجْ مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ لَنَخْرُجَنَّ ۖ وَمَا لَنَا أَنْ نَخْرُجَ ۖ هَٰذَا بَلَدُنَا وَلِأَبْوَائِنَا ۖ فَأَجَاءَتْهُمْ بِالْحَقِّ ۚ فَقَالُوا إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من الغوب صبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود والسمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب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 القرآن بما وَنَسْكَنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَخَافَ عِيدًا وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَاءِ جَهَنَّمَ وَيَصْطَرِمُ النَّاءِ فظِيرًا يَتَجَرَّأُ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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ قَسَمَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُؤْتِي مَن يَشَاءُ غِنًى وَيَمْنَعُ مَن يَشَاءُ مِرْيًا وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا أرأ إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأوفيتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن جاءتكم فاستجبتم لي فلا تنوموا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 مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يسفت الله الذين آمنوا بالقون السابت في الحياة الثانية إنهم أغلل كثيرا من الناس استهديك ونستغفرك ونتوب اليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يشركك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحصد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق لا اله الا انت ولا حول ولا قوه لنا الا بك سبحانك انك انت القوي المتين الهنا ومولانا وخالقنا لقد عظم الامر واشتد الكرب وتفاقم الخطب على اخواننا المسلمين في اقليم كوسف المسلمه وظاقت عليهم الارض بما رحبت وجاءهم الخوف من كل مكان اللهم انهم مظلومون فانصرهم وفقراء فاغنهم وجياع فاشبعهم ومساكين فارحمهم وعورات وحو فاحملهم وحوارات فكسهم وعورات فكسهم وحفاة فاحملهم يا راحم المساكين ويا ناصر المستضعفين ويا طاهر الظالمين اللهم اقهر الظالمين اضرب واعوانهم اللهم اقهر الظالمين اضرب واعوانهم اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم اللهم صب عليهم عذابك وبطشك وارج الزكاء الى الحق اللهم اجعل شأن لهم في صفال وامرهم في وبال ومزقهم كل ممزق فانهم لا يعجزونك يا ذا الجلال والاكرام انتهكت المحارم وخربت الديار وضاقَت الارض باخواننا يا حي يا قيوم وظنوا وظنوا انهم محيط بهم اللهم يا حي يا قيوم فآمِن روعهم واجبر كسرهم وردهم الى عطانهم سالمين غانمين اللهم ان باخواننا المسلمين من الباساء واللواه وقلة الحيله ما لا يرفعه الا انت اللهم فكشف ضرهم اللهم فكشف ضرهم اللهم لا تخذلهم والله اللهم لا تخذلهم اللهم اجمع لهم قلوب من ينصر الحق يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وحازم الاحزاب اهزم الصرد واعوانهم ومن سايعهم يا حي يا قيوم اللهم انك قلت وقولك الحق ادع اني اسرب لكم فهذا الدعاء ومن كالجابه وهذا الجهد وعليك الثقلان لا اله الا انت ولا حول ولا قوه لنا الا بك الله الله احبتنا اذا نحن اخترتنا فحفظ اللهك الحسن المنيع فان ودعتكم فبدمع عيني